إن الحمد لله نحمد ونستعي ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبد رسوله أما بعد هذا هو اللقاء الأول في هذه الدورة الذي سوف نقوم بإذن الله فيه بشرح موط الإمام مالك ابن آنسة رحمه الله عليه وقبل أن نشرع في شرح في شرح الكتاب لا بد أن نذكر بعض سيرة الإمام مالك وبعض ما ذكر عن كتابه الموقع أما بالنسبة للإمام رحمة الله عليه فهو الإمام الحافظ والحجة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك الأصبح الحميري القحطاني فهو رحمة الله عليه من حمير من قبيلة قحطان فهو عربي ولد رحمه الله في المدينة عام سلاثة ميلادي أو فجري وأخذ العلم على علماء أهل المدينة في ذاك الزمان كالزهري ونافع وعبد الله بن بكوان ويحي بن سعيد عنصاري وغيرهم من العلماء ولم يرحل رحمة الله عليه في طلب العلم كان الناس قديماً يرحلون من بلد لآخر في طلب العلم أما الإمام مالك فلم يخرج من المدينة إلا إلى مكة لأجل العمر أو الحج فلم يرحل إلى البلدان الأخرى كما كان عادت السلف في ذلك الزمان إنما اقتصر رحمة الله عليه على علماء أهل المدينة لذلك كل من روى عنه من أهل المدينة فهو ثقة وأما من روى عنه وهو ليس من أهل المدينة كأيوب السقياني من العراق وعبد الكريم ابن أمية ابن المخارق من من العراق من البصرة أيضا فهؤلاء التقى بهم في مكة لذلك ذهب طائفة من السلف منهم الإمام الشافعي والإمام عبد الرحمن بن مهدي إلى أن الموطأ من الكتب الصحاح وكل ما فيه يرونه صحيحا قالوا لأن مالكا لا يروي إلا عن ثقة وأما الرواة الذين انتقدهم أهل العلم على مالك هم ليسوا من أهل المدينة منهم عبد الكريم ابن أمية هذا بصري وجده مالك في مكة وكان عبد الكريم صاحب عبادة فروى عنه في موضعين في الموطة فقط حديثين غيلة لمالك لما رويت عنه وهو ضعيف بالإجماع ضعيف قال خدعني بعبادته خدعني بعبادته العبرة في طلب العلم ليس أن يكون الشيخ عابدا من العباد كمثلة في رحمة الله عليهم لا يرون عن العبات أبدا كان يقول مالك قال عندنا في المدينة أكثر من مئة عابد ما روينا عنهم لأن العلم دين والدين لا يؤخذ إلا من أهله كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذونه فليس يكون أحد أظهر العبادة وأظهر العلم للناس يوخذ منه العلم إنما يوخذ العلم من أهله ممن ممن عرف بالعلم. أما من أظهر العلم ولم يعرف به هذا لا شك أنه لا يأخذ منه علم. وين أظهر العبادة؟ أقام الليل وصام النهار. فالعبر ليس بيظهر العبادة العبر بيظهر العقيدة كم من عابد زاهد أعرض عنه السلف وكم من إمام صغير سن وكان حافظا على مذهب السلف رو عنه قال مالك أتانا الزهري وكان صغيرا ابن ست عشر سنة قال فازدحم الناس على بابه ازدحموا على بابه الشاهد أن الإمام مالك رحمه الله عليه الرواة الذين انتقدهم الأمة في الموطأ ليش من أهل المدينة منهم عبد الكريم ابن أمية قلنا روى عنه في موضعين لما ألف الإمام الصيوطي كتابه إسعاف المبطأ برجال الموطأ إسعاف المبطأ برجال الموطأ ذكر شيوخ مالك ونسي أن يذكر إيش عبد الكريم ابن ابن المخارق ترجم لعبد الكريم الجذري له حديث واحد عبد الكريم الجذري وهو ثقةٌ وأما عبد الكريم ابن ابن المخارق وهو عنه في موضعين مالك لم يترجم له مساه نعم من الرواة الذين أيضا تقدو عطاء الخراساني ضعف البخاري وهو ثقة عند عامة أصحاب الحديث أما عبد الكريم ابن الخالق فهو ضعيف عند عامة أصحاب الحديث الشاهد أن انتقام مالك للشيوخ من الأسباب التي دعت أهل العلم يسمون الموطّب الصحيح كما قال الشافعي ما أعلم تحت عديم السماء كتاب أصح من موطّب مالك قال الذهبي في السير هذا قبل أن يصنف إيش صيح البخاري وصيح مسلم لكن مثل مالك أنه يحتج بالمراسيل والمنقطعات والبلاغات هذا هو مذهب الإمام مالك عرف رحمة الله عليه بالزهد كان زاهدا عابدا وكان ورعا في الفتوى قال ما أفتيت حتى سألت سبعين عالم من أهل المدينة فقالوا ابتي يا مالك سأل سبعين عالما لم يتصدر لفتوى وكان من من ورائه قول لا أدري حتى وضع قاعدة قاعدة لا أدري قال عبد الله بن وهب المصري وهو من طلاب الإمام مالك قال والله لو شئت أن أملأ هذه الصحف من قول مالك لا أدري لملأتها الأمر كيف قال والله لو شئت أن أملأ هذه الصحف من قول مالك لا أدري لا لملأتها قال الزرقاني في شرح موطة جاء رجل من المغرب وسأل مالك عن أكثر من أربعين مسألة أجاب على خمس والباقي لا أدري فقط خمس أجاب عنها وهو إمام المدينة وكان يقال لا لا يكتي أحد ومالك في المدينة يأتيه رجل من المغرب في موسم الحج فقال يا أبا عبد الله أهل المغرب يسلمون عليك وأرسلوا هذه المسائل يريدون إجابتك عليها أربعين مسألة نظر فيها مالك فقال اذهب إلى الحج فإذا انتهى الحج ارجع إلي فذهب الرجل إلى الحج وبعد انتهاء الموسم راجع على لمن مالك فأفتح مالك بخمسة مسائل وخمسة وثلاثين لا أدري كيف الورع فقال يا يا أيها الإمام أهل المغرب ينتظرون وأقول لا أدري قال اذهب بليهم وقل لهم مالك لا أدري لذلك يقول أحد السلف كان مالك يعوض طلاب على لا أدري كان مالك يعوض طلاب على لا أدري لأنك هذا إذا قلت لا أدري فقد برأت ذمتك ربما تفتي مسألة من مسائل بالجواز وإذا بالمسألة مجمع على تحريمها عرفت كيف وربما تكون المسألة مجمع على أنها محرمة وأنت تفتي في الجواز وهكذا أشهد أنه رحمة الله عليه كان إماما مجمع على إمامته وكان ورعا صاحب تقى مكث أربعين سنة يؤلف الموطأ أربعين سنة ولما ألف الموطأ عرضه على سبعين عالما من علماء المدينة وكلهم قاله أصبت سمها الموطأ أول من سمه الموطأ هو مالك رحمة الله عليه أما من كان قبله إما مسند أو مصنف أو سنن لكن مالك سماه الموطأ قل الموطأ هو الممهد أي مسهل لأنه سهله للناس. وقيل الموطة لأنه لأن مالك قال عرضت على سبعين عالم فكلهم واطئني عليه أي اتفق على ما فيه. فالموطة أهم الاتفاق. أشهد أن كل القول صحيح هو ممهد واتفق سبعون عالما عليه نعم قال نعم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد قال امام مالك ابن انس رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى Al-Malik ibn Anas, Al-Ibn Shihab, Al-Umar ibn Abdul Aziz Akhara salata yawman Fadakala alaihi Urwa ibn Zubayr Fadakbarahu anna al-Mughira ibn Shuhbah Akhara salata yawman Wahua bil-Kufah Fadakala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari Radhiallahu anhu Faqala maa hadaya Mughira Alaysa kad alimta anna Jibriila nazala fasalla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 أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال أروى كذلك كان بشير ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه نعم قال كتاب وقوة الصلاة باب وقوة الصلاة وقوة جمع وقت أي الزمان والوقت يجمع أو يجمع على مواقيت مواقيت كما جاء في رواية عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال باب مواقيت الصلاة مواقيت أما روايات الأخرى رواية يحيى رواة محمد بن حسن الشيباني ورواة سب مصعب الزهر المدني كله قال إيش وغوت الصلاة وغوت صفة مبالغة صفة مبالغة الصلوات خمسة وعدد خمسة ليس من عدد مبالغة المبالغة, المبالغة عشرة عشرين وصاعدا لكن قيل قال وقوة لأنها خمسة وخمسون في الأجر وقيل قال وقوة الصلاة أي على مدار العام ليس اليوم والليلة إذا أراد اليوم والليلة فيكون مواقية الصلاة قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي قوله قال هنا قيل هو عبيد الله ابن يحيى وقيل هو ابن وضاح ابن وضاح الموطأ رواية يحيى روا عنه اثنان ابنه عبيد الله وكان ثقة وابن وضاح قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي يحيى قدم في آخر سنة في حياة الإمام مالك في آخر سنة قدم من الأندلس إلى المدينة وأدرك الإمام مالك وسمع منه ولازم مالك ملازمة تامة في سنة واحدة حتى سمع الموطة كاملا من مالك إلا ثلاثة أبواب فقط في كتاب الاعتكاف ثلاثة أبواب في كتاب الاعتكاف لم يسمعها من مالك إنما سمعها بواسطة بإذن لها إن وصلنا إذا لك الباب سوف نبين هذا فلما رجع يحيى إلى العندلس حدث بالموطأ فاشتهر الموطأ عن طريق يحيى في سنة واحدة فقط لازم مالك شهر الموطأ وطلاب مالك بالمئات الذي سمع الموطة كثر جدا لكن الذي شهر الموطة هو يحيى بن يحيى الليثي فإذا أطلق الموطة أراده رواية يحيى الآن طبع الموطة بأربع روايات رواية محمد بن الحسن الشيباني. ورواية عبد الله ابن مسلم الغانبي ورواية بمسعب المدني الزهري ورواية إحياء بن إحياء الليثي هذه أربعة كلها طبعت لا لكن المشهور بين الناس هو رواية من يحيى بن يحيى مالك له اثنان من الطلاب اسمهم يحيى بن يحيى اثنان من الطلاب اسمهم يحيى بن يحيى الأول يحيى بن يحيى التميمي وهو ثقة شيخ الإمام مسلم روى مسلم الموطع عن طريق يحيى بن يحيى التميمي فإذا قال مشلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك أرادمن التميمي والثاني يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي وهذا قيل عنه ضعيف سيء الحفظ أكثر علماء على تضعيفه أكثر علماء وبعضهم كان يقول أن إنه صالح الحديث فانقال صدوق يهم فانقال لابث به نعم قال عن حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس علي بن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري روى عنه مالك في الموطة أكثر من 200 حديث وأثر أكثر منه جدا محمد بن شهاب الزهري ونافع مولا بن عمر روى عنه مالك 63 و 200 حديث وأثر 63 و 200 وهم أكثر من روى عنهم في الموضع 63 و 200 حديث وأثر كل ما عداهم عنه عنهم أقل من هذا العدد قال أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما أي إحدى الصلوات فدخل عليه عروة ابن الزبير فأخبره أن المغير بن شعبة فعل كما فعل أخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري وأخبر أن وقت الصلاة توقيفي وقت الصلاة وقيفي لا يجوز لأي أحد أن يصل الصلاة قبل وقتها من صلى الصلاة قبل وقتها إن كان متعمدا فهذا أثم وعليه الاعادة وإن كان ليس متعمد فهذا لا لا أثم عليه وتكون له نافلة ويعيد الصلاة في الوقت المركز. من صلى الصلاة قبل وقتها إما أن يكون متعمداً فهذا آثم وصلاته باطلة ويعيد الصلاة في الوقت وقتها المحدد شرعا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوثا وأما كان جاهلا فهذا لا لا أسمع عليه لقول تعالى ربنا لا تؤخذنا أن نسينا وقتانا وتنقل ابنافلة ويعيد الصلاة في الوقت أما انفلها بعد خروج الوقت فهذا له حالتان إما بنوم أو نسيان فهذا لا شيء عليه ويصل للصلاة كما جاء في الصحيحين من نام عن الصلاة أو نسيها فليصل ليش إذا ذكرها لا كثرت إلا, إلا ذلك قال تعالى واغم الصلاة لذكري وجاء أيضا في الحديث ليس في النوم التفريط إنما التفريط في اليقظة هذا كان نائما أو ناسيا أما انأخر الصلاة متعمدا حتى خرج الوقت متعمدا فهذا له حالتان إما أخرت استعمدا لسبب من الأسباب إما مسافر أو مريض فهذا لا شيء عليه والحالة الثاني أن, أن يؤخرها تعمدا حتى يخرج الوقت لغير عذر من الأعذار فهذا تنادى عن السلف بعضهم قال إنه كافر واختار هذا القول الشيخ عبد عز بن باد رحمه الله عليه وبعضهم قال أنه ليس بكافر الأشياء أن هو على المسلم أن لا يفرط في صلاته سمعت الشيخ صالح الفوزان في أحد المرات قال لنا الذي يؤخر الصلاة هذا ذريعة إلى ترك الصلاة الذي يؤخر الصلاة يقول هذا ذريعة إلى ترك الصلاة لأنه إذا تهاون في العبادة فسوف يعيش تهون عليه العبادة ويترك العبادة. نعم قال فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فأخبر أن جبريل عليه السلام دخل على النبي عليه السلام فعلم وقت الصلاة فانبغ على المسلم الشاهد من هذا الحديث أن يصلي الصلاة في وقتها المحدد شرعا لا يصلي قبلها ولا بعدها أي لا يصلي قبل الوقت أفوا إلا إذا كان يجمع جمع تقديم ولا يصلي بعد الوقت إلا كان يجمع جمع تأخير نعم قال على فدخل عليه urwa ibn zubair فاخبره ان المغيرة ابن شعبه اخر الصلاة يوما وهو بالقوفه فدخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني شيء الثاني قال, الثاني قال عروة ولقد حدثني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر وقال عروة ابن الزبير التابع الثقة ولقد حدثتني عائشة عمته أو خالته من يعرف خالته وهو من أثبت الناس في عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الأصح في اللغة يقال زوج ولا يقال زوجه قال فلانة زوج فلان ولا يقال فلانة زوجة فلان قيل كذلك يقال عريس وعروس عريس لمن تقال لمن للرجل لا عريس تقال للمرأة وعروس للرجل يقال فلان عروس وفلان عريس عكس هذا نعم قال أن رسول الله عليه الله والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر يعني قبل أن تميل عن الحجرة أوقات خمسة وقت الفجر ويبدأ بدخول الفجر الصادق والفجر الصادق هو النور الذي يخرج من الشمال ممتد إلى الجنوب خط لك سمي خيطا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض هو خيط ممتد من الشمال إلى الجنوب قبله يكون الفجر الكاذب الفجر الكاذب هو نور يخرج من الشرق من المشرق أشفى بالدخان الأبيض كأنه دخان أبيض ترى جهة الشرق إذا رأاه الرأي قال هذا النور خرج من المشرق وهو فجر كالب لونه أبيض علامته أنه يخرج من المشرق أما الفجر الصادق لا يبدأ منين؟ من الشمال ممتد إلى الجنوب الفجر الكاذب إذا, إذا ظهر كل النجوم موجودة النجوم عند الفلكيين نوعان اللامعة والخافتة اللامعة هي ذات الإنارة القوية كالجدي والقطب الشمالي والسهيل والخافتة هي ذات الإنارة الخفيفة الفجر الكاذب تكون كل النجوم موجودة أما الصادق الخافته تختفي وتبقى اللامعة النجوم الصغيرة هذه ذات الإضاءة الصغيرة تختفي سبحان الله وتبقى النجوم ذات الإنارة القوية اللامعة الفكر الكاذب تحته ظلام سواد تحته سواد أي تعقبه ظلمة إذا ارتفع فر السواد فتعرف أنه كاذب إذا أسماه النبي عليه الصلاة والسلام كذن بالسرحان أي كذن بالذنب لأنه هكذا يأتي من جهة المشرق. مرتفع إلى الأفق تراه من الشارق إلى الغد والصادق لا من الشمال إلى الجنوب عرضا الصادق يعقبه, يعقبه نور كلما ارتفع ازداد النور الفترة الزمنية بين الفجر الصادق والفجر الكاذب قيل عشرون دقيقة عشرون دقيقة شتاءا وصيفا قد تزيد دقيقة أو دقيقتين في الخريف والربيع لكن غالبا الفترة الزمنية هي عشرون عشرون دقيقة إذا رأيت الفجر الكاذب تنتظر عشرين دقيقة ويبدأ ليش الفجر الصادق إذا ظهر الفجر الصادق بعد بنصف ساعة نصف ساعة يبدى الإصفار يبدى الإصفار قال عليه السلام أسفروا في الفجر فإنه أعظم إيش لأجوركم الإصفار هو بعد الفجر بنصف ساعة بعده بساعة أسفر جدا ما كفت نبع سلم في مزدلف يدو حتى أسفر جدا هذا الجابر يا أي رأى خلاص رأى كل شيء أسفر جدا هذا يكون ساعة ثم تبدأ تطلع الشمس يبدأ الحاجب العلوي للشمس الحاجب العلوي الفترة الزمنية بين الفجر الصادق وطلوع الشمس ساعة ونصف غالبا ساعة ونصف متى متى يؤد من هنا فجر اربع ونصف في جاوة اربع ونصف متى تطلع الشمس عندكم ستة ها؟ ستة ستة هذه ساعة ونص غالباً غالباً الفترة الزمنية ساعة ونصف غالباً إذا طلعت الشمس وهو ما يسمى بالشروق الفجر غير الشروق الشروق المراد به هو ظهور الحاجب العلوي للشمس ظهور الحاجب العلوي للشمس هذا الشروق النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى فجر في جماعة ثم ما كثى يذكر الله حتى تطلع الشمس أي تشرق فصلى ركعتين لا يحد فيما نفسه قال كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة رواه الترمذي وحسن وحسن ألباني المراد هنا بالشروق ليس كما يظنه بعض الناس مجرد طلوع الشمس ليس هذا المراد لأن طلوع الشمس وقت نهي عندما المرات حتى ترتفع قيد رمح ترتفع الشمس قيد رمح بعد خمسة عشر دقيقة من شروقها إذا بدأ الحاجب العلو للشمس تمكث خمسة عشر دقيقة ترتفع قيد رمح تماما شتاء وصيفا طبعا <تصفيق> شروقها سريع فيه مسألة متعلقة في القدر جاء في صاحب الخزيمة في وصف لئة القدر قال تخرج شمسها بيضاء نقيّة لا شعاع لها لا شعاع لها الشمس أول ما تخرج بيضاء نقيّة ثم إيش تبدأ حمره وشمس أول ما تخرج ليس لها شعاع بس طعث أي شخص إذا صلى الفجر أن ينتظر حتى تخرج الشمس يراها ليش لها شعاع يبدأ الشعاع إذا ارتفعت نصف رمح نصف رمح قلنا الرمح كم في الدقيقة خمسة عشر دقيقة إذن يكون نصف رمح كم سبع دقائق ونصف إذا ارتفعت نصف رمح هنا ليش لها شعاع؟ أبداً يبدأ الشعاع بعد إيش؟ النصف ينتشر الشعاع. ليس القدر تكون قدر رمح وليس لها شعاع. هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام في صعب خزيمة. إذا خرجت الشمس. يكون الظل متجه جهة إيش الغرب كل ظل أمامك يكون جهة الغرب ظلك ظل ضل الأشياء ظل الجبال كله يكون متجه جهة الغرب ويكون طويلا وكلما ترتبع الشمس يقصر الظل كلما ترتبع يقصر الظل حتى تستوي في كبد السماء أي تغف في كبد السماء هنا الظل في بعض البلدان كمكة ينعدم الظل ينعدم أي لا ظل وفي بعض البلدان يكون ظل صغير جهة الشمال تماما جهة الشمال إذا رأيت الظل جهة الشمال بدأ وقت الظهر قديما كانوا هكذا يعرفون يأتون بالساعات القديمة شاخص يعود ويوضع أمام المسجد إذا رأوا ظل جهة الغرب يعرفوا أنهم لا زالوا إيش في صبح من يميل جهة الشمال حتى عرفوا المدى الآن وقت الظهر. قام الضهيرة النبي عليه السلام كما في حيث أبي برزة في الصيحين قال ثلاث ساعات نهانا أن نبع سلم أن نصلي فيهن أو نكفف فيهن موتانا وذكر حين يقوم قائم ظهير حد إيش حتى تزول الشمس قام ظهير يا أنتقف الشمس في بطن السماء ثم تميل أي تتحرك تتحرك جهة إيش الغد فيكون الظل جهة إيش خلونا نقول ناء جهة الشمال إذا كان الشاخص هذا الشاخص طوله كم هذا؟ عشرة سانتي عشرة سانتي جهة وقت الصباح يكون الضلق جهة إيش أخوان؟ الغرب عشرة سانتي وكلما ترتب الشمس يقصر يقصر يقصر يقصر, يقصر. حتى يكون جهة إيش الشمال هذا ظل الزوال الزوال هو ظل المتجه للشمال هل هو ظل ظل الزوال والزوال هو أصغر ظل الأشياء أي زوال الشمس يكون ظل صغير جدا قد يكون ظل واحد سنتي فقط وقد يكون اثنين سم فقط جهة الشمال وكلما تميل الشمس الى المغرب يطول ايش؟ الظل اذا صار الظل نفس طوله تماما انت لازلت في ظهر اذا زاد سنتي بدل انا ايش وقت العصر فدا وقت العصر. إذن يكون وقت العصر. إذا يكون وقت العصر إضائة الشاحص طوله 11 سانتي. قال إذا ظل إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال. كيف؟ قلنا ظل الزوال كم نص كم قلنا سانتي مثلا سانتي. وهذا 10 سانتي. عشرة بعشرة مع مع الواحد غير ظل الزوال أصبحنا إيش وقت العصر تماما خلاص دخل وقت العصر إذا صار ظله مثل إيه أي عشرين سنتي أي أنت لا زلت إيش الآن في عصر لا زلت في العصر في وقت العصر هو أن يكون ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال يعني زائد ظل الزوال أما وقت المغرب هو إذا غاربت الشمس أي سقط الحاجب العلوي هنا بدأ المغرب ويبقى الشفق الشفق الأحمر الشفق أي أخوة ينتشر في الأفق ساعة أو ساعة وربع لكن غالبا ما يكون ساعة ونصف ساعة ونصف ويختفي إذا اختفى يبدأ وقت العشاء فيكون الفترة الزمنية بين العشاء والمغرب كم ساعة ونصف غالبا ساعة ونصف كم أذن اليوم المغرب كم خمسة ونص خمسة ونص كم أذن عشاء كم أذن عشاء إنه غالبا غالبا إخوان ساعة ونصف غالبا قد يكون في بعض أوقات ساعة و وعشرين دقيقة ساعة وخمسة وعشرين دقيقة ساعة وستة وعشرين دقيقة لكن غالبا ساعة, ساعة ونص ثم بعدك يبدأ وقت العشاء هذه هي المواقيت على حسب الرؤية أما الفلكيون صدوهم يعتمدون على الساعة القوسية ساعة القوسية عندهم يقولون الفجر سبع لأشتر درجة قوسية والأشاثمت أشاهد أنهم يعتمدون على المقاييس وهي حسبة عندهم نعم هنا يقول حدثتني عائشة ارضى عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها يعني لم تميل الشمس في أول وقت العصر ومرات في أول وقت العصر نعم حدثني قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيت بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت نعم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم التابع الثقة عن عطاء بن يسار تابع ثقة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مرسل والمرسل ضعيف عند جماهير المحدثين لكن هذا الحديث كما قال ابن عبد البر قال يتصل معناه من وجوه أخرى قلنا إخوان أن مالك له عادات من عادات مالك يرى المرسل الحجة عنده يحتاج في المرسل ويحتاج في البلاغ بلغني عن فلان يرى حجة فهو يحتج بها وهي ضعيفة لكن جاء أبو عمر ابن عبد البر النميري رحمه الله عليه الإمام المالكي ووصل هذه المرسلات ووصل البلاغات والملقطعات في كتاب التمهيد قال فسألوا عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ذكر من الغد صلص صبح حين طلع الفجر يعني في أول وقتها في أول أيش وقت الفجر ثم صلى الصبح بعد أن أسفر قلنا متى الإسفار يا أخوان؟ بعد الفجر بكم؟ بنصف ساعة نعم الإسفار بعد الفجر بنصف ساعة يعني لما ظهر الفجر الصادق انتظر نبع سلم نصف ساعة فصلى الفجر فقال أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول يا رسول الله فقال الوقت بين هاتين يعني بين اول وقت وبين الاسفار يعني ادريت الفجر الصادق انتظر عشرين دقيقة او خمسة عشر دقيقة وصلي صلاة الفجر نعم قال وعدذني يحيى عن مالك ان يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلف متلفيات بمرطههن ما يعرف ما يأرفنا من الغلص. قال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري التابع الثقة. روى عنه مالك أكثر من 200 حديث وأثر لعلها 210 210 حديث وأثر هذه أكثر عنه مالك عن عمر بيت عبد الرحمن التابعيه وهي ثقة وقليل من النساء الثقات غالب النساء مجهولات كما ذكر ذلك الذهبي، أما ثقافة فهنغلى. عن عائشة زوج النبي إن صلى الله عليه وسلم منها قالت إن كان رسول الله عليه الله والسلام وسلم ليصل الصبح فينصرف في النساء. فيه بيان أن النساء كانت تصلي في المساجد، وهذا حرج فيه. لقول هي. عليه الصلاة لا تمنعوا إماء الله مسجد الله أو بيت الله لكن أفضل المرأة أن تصلي في بيتها لقوله وبيوتهن خير لهن وإذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد فلا حرج في ذلك إذا أملت الفتنة وأن تخرج غير متبرجة ولا متعطرة قال فينصرف في النساء متلففات أي متغطيات بمرطهم المرط هو الكساء المصنوع من الصوف يغطي الرأس والغدمين أشفى بالعباءة عند العرب ما يعرفنا من الغلس؟ الغلس هو ظلمة آخر الليل وأول الفجر. ظلمة آخر الليل وأول الفجر شمش يسمى, يسمى غلس. هنا أرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الفجر في أول وقتها. في أول وقتها حتى أن النساء ما كانت تعرف مستبة الظلمة أما من لا يصلي الفجر إلا إذا أسفر جدا كما هو مذهب بعض المذاهب فهذا لا شك أنه لا يمنغي بل واجب أن يصلي الفجر قبل أن قبل الإسفار أما قولها على الإسفار أسفلوا في الفجر وفي الوأي في الصبح فأنه أعظم لأجوركم قيل أي اقرأوا واطيلوا قراءة حتى وقت الإسفار وقيل أسفلوا أي تأكدوا من خروج الفجر قولان لها للعلم نعم وحدثني Wahdahani an Malik an Zaid bin Aslam an Ata ibn Yasar, dan an Busr bin Sa'id dan an Al-A'raj, kluhum yuhadithunhu an Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaqal: Man adrak rak'ah min al-subuh, qabla antatul al-shams, fadz adrak al-subuh. Wman adrak rak'ah min al-Asr, qabla antagrub al-shams, fadz adrak al-Asr. عن زيد بن أسلم وعطاء بن أسار وبشر بن سعيد التابع الثقة والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الثقة كلهم يحدث عن, عن أبي هريرة هو أرضاه راوية الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح الركعة قيل المراد هنا الغراءة مع الركوع والسجود من أدرك ركعة كاملة ثم خرجت الشمس فقد صلى الفجر في وقتها لو أنه إنساناً فادثت الجماعة بسبب نومي أو غيره ثم أتى المسجد وصل كبر وغرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجد وطلعت الشمس فقد أدرك وقت الفجر نقول عليه الصلاة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 Wahdathani an Malik an Nafi' maula Abdul Abdullah ibnu Umar, an Umar ibnu al Khattab radhiyallahu anhu khabar ila ummalih, inna aham عند الصلاه, فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضياعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صل الظهر إذا كان الفئذ راعا، إلى أي يكون ذل أحدكم مثله، والعصر. والشمس مرتفعة بيضاء نكية قدر ما يسير الراكب فرصخين أو ثلاثة قبل غرب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة نعم قال مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر نافع التابع السغة قلنا روى عنه مالك كم أكثر من 200 حديث 63 و 200 قلنا نافع والزهري اثنان روى عنه مالك 63 و 200 اي أنهما متساويان في الحاديث التي رواها مالك عنهما المولى هو العبد الذي أعتق يسمى مولى من عنده عبد وأعتق قال, قال أنت حر لله فهذا يسمى, يسمى مولى فنافع مولى بن عمر أي اعتقما بن عمر عبد الله بن عمر نعم قال أن عمر بن خطاب هذا منقطع نافع لم يدرك عمر رضي الله عنه وأرضاه لكن قلنا يا أخوان أن مذهب مالك الاحتجاج بإيش في المنقطع والمرسل يرى حجة كتب لعماله إن أهم أموركم عند الصلاة نعم هي عمود الدين هي أهم أمور المسلم الصلاة قال فمن حفظها وحافظ عليها حافظ دينه أما الذي لم يحافظ عليها ترك الصلاة جاءت الحادث صريحة في تكفيره العادل الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركه فقد كفر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ونقل ابن الحزم الطاهري جمع الصحاب على كفر تارك الصلاة. سأل الشيخ صالح الحيدان عن حكم تارك الصلاة. قال ليس بمسلم. فالصلاة شأن عظيم. كما قال عمر فمن حفظها حفظ, حفظ عليها حفظ دينه قال ومن ضيعها فهو إله سوها أضيع يعني إلى باقي العبادات أنصل الظهر إذا كان الفيء ذراعا الفيء يعني الظل ذراعا كم قلنا لكم إذا كان طول الجدار خمسون صانتي والذراع كم من ذراع عشرة صانتي مثلا أو جدار أكبر من خمسون أكبر من خمسين مئة صانتي مثلا فإذا كان ذراع فهذا وقت الظهر فهو على حسب الشاخص قال إلى أن يكون ظل أحدكم مثله يعني تساوى الظل مع مع الشاخص فهنا إذا تساوى يكون آخر الوقت والعصر والشمس مرتفع بيضاء لأنها إذا غربت تكون حمراء قدر ما يصير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والشمس قال والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق قلني ساعة يغيب لكن وضعوا ساعة ونصف من باب القالب. إلى ثلث الليل الآخر. يبدأ الليل من المغرب وينتهي يج بالفجر الصادق. تقسم السؤال الأول والثاني والثالث. قال فمن نام فلا نامت عينه. دعاء يدعو عليه عمر رضي الله عنه قال بعد ذلك والصبح. والنجوم بادية اي ظاهرة مشتبكة اراد النجوم اللامعة قلنا لكم النجوم اللامعة اذا كانت موجودة النجوم اللامعة القوية والخافتة ذهبت فهذا الفجر الصادق متين تدت لسه ايها الحمد لله نعم احدثني وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه عن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر وشمس بيضاء نكية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة وقرأ فيها بصورتين طويلتين من المفصل عن قال عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أب موسى الأشعري وكان أمير كوفة في خلافة عمر وعنه رضاه أن صل الظهر إذا زاقت الشمس يعني مالك وأصبح الظل أين قلنا جهة الشمال والعصرة والشمس بيضاء قية قبل أن تدخل صفرة والمغرب إذا الشمس وأخر العشاء ما لم تنم لا شك أن الأفضل في العشاء أن تؤخر ما لم يشق ذلك على الناس جاء في الصحيح أو في الصحيحين أن النبع سلم أخر صرات يوما فذهب له عمر فقال يا رسول الله نام الناس فخرج فقال إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي لولا هذا الحرف لولا لك شيء في النكتة على عمدة الأحكام قال لولا تفيد امتناع الأول لوجود الثاني لولا تفيد امتناع الأول أنه لا إيش لا لوجود الثاني المشقة أنا أشوق ألومنك لولا أن قومك حدثي عهد بكفر لهدفة الكعبة تفيد امتناع الأول لوجود الثاني لأنه ميش حدث عهد بكفر لولا لا أنا شق على أمتي لأمرتم لا بالسواك عند كل صلاة الأول إيش بشقة فقال لولا تفيد امتناع الثاني الوجود الأول قال وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة وغر فيها بصورتين طويلتين من المفصل المفصل قيل يبدى من الحجرات وقيل من قاف وسمي مفصلا لكثة الفواصل فيه أي أرغام الآيات كالصفات الآن آياتها كثيرة مرقبة نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروى عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى العشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قد ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صل العشاء ما ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين قبل هذا قال وغر فيها بشورتين طويلتين السنة الإطالة في الركعة الأولى ويخفف في الركعة الثانية قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لأن الناس في الركعة الأولى عن شرط من, من ركعة الثانية فالسنة قال نطيل الإمام في ركعة الأولى وقيل سبب نطالة في ركعة الأولى لكي يدرك الركعة الأولى من قام نطيل متأخرا المداومة على قراءة قصار الصور شيء صلاة الفجر ليس من السنة وهو مكروه كما نص على ذلك شيخ الإسلام التيمي في شرح العمدة قال بعد ذلك وحدثني هشام بن عروة هشام روى عنه مالك مئة حديث وأثر مئة أو أكثر من مئة أكثر من مئة عن أبيه عروة بن الزبير أن عمر بالخطاب هذا أيضا يشب منقطع عروة لم يدرك عمر لكن قلنا ما مالك الاحتجاج في المراسيل والمنقطعات كتب إلى أبي موسى أنصلي العصر والشمس بيضا نقية قدر ما يصنع الراكب ثلاث فلاسخ وأنصلي العشاء ما بينك وبين سوز الليل فنخرتم إلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين لا تكن من الغافلين أي عن قيام الليل لا تخفى عن قيام الليل من صلى ركع من الليل لم يكن من الغافلين كما قال عليه الصلاة والسلام قلنا الليل يبدأ من المغرب إذا كان المغرب الساعة السادسة والفجر الساعة السادسة فنصف الليل متى الساعة الثانية عشر ثلث الليل الأول الساعة التاسعة وهكذا نعم وحدثني عن مالك عن يزيد ابن زياد عن عبد الله ابن رافع مولى أمي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ذلك مثلك والعصر إذا كان ذلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس نعم قال مالك عن زيد بن زياد وهذا ثقاث من الثقات عن عبد الله بن رافع موله مسلمة وهو تعب ثقة وقلنا المولى هو إيش العبد الذي أعتق زوج النبي عليه السلام قلنا يقال زوج ولا يقال زوجة أنه سأل أبو هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك إذا زاد فقد دخل إيش وقت العصر وصل العصر إذا كان ظلك مثلك إذا زاد على على مثلين فقد خرج وقت العصر أصبح وقت ضرورة والمغرب إلى غربة الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل قلنا هذه يعني الساعة التاسعة وصل الصبح بغبش يعني الغلس آخر نعم وحدثني وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن بطلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصل العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمري بن عوف فيجدهم يصلون العصر نعم قال عن إسحاق بن عبد الله بن بطلحة وهو تابع ثقة عن أنس بن مالك رضي عنه أنه قال كنا إذا قال التاب إذا قال الصحابة كنا أي كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يسمى مرفوع حكمي مرفوع حكمي نص عليه أبو عمرو الداني في علوم الحديث قال أبو عمرو الداني إذا قال الصحابة كنا أراد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع وهو خلاف لمذهب الأصوليين الأصوليون قالوا إذا قرأ الصحابي كنا هكذا ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يقل كنا في زمن النبي هنا ضعف في زمن النبي قال الأصوليون إذا قال الصحابي كنا فقط فهذا موقوف فهذا موقوف وإذا قال كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرفوع وقولهم ليس بصحيح والأول هو الصحيح قول أصحاب الحديث كما قال ذلك أبو عمرو الداني إذا قال الصحابة كنا سواء أضافه إلى النبي سلم من منظفه فهو حكم الرفع ذكر الحافظ العراقي كما ذكره عنه الصيوطي في تدريب الراوي أن في كل فن المرجع إلى أهل ذكى الفن في اللغة في التعاريف يرجع إلى أهل اللغة في الفقه يرجع إلى أهل الفقه في وصول الفقه في التعاريف العام والخاص والمطل والمغيد يرجع إلى أهل الفقه في الحديث يرجع إلى أهل الحديث في المرفوع والموقوف والمقطوع والمعض وغ يرجع إلى أهله فكل علم أو كل فن يرجع فيه إلى أهله إذا قلنا القول الصيحة وقول من أبو عمرو الداني قال كنا نصلي العصر أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف أي في عوالي المدينة فيجدهم يصلون العصر يعني لا زالوا يصلون إيش أراد أن نصل العصر في أول وقتها في أول وقتها نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال قلنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قبا فيأتيهم والشمس مرتفعة نعم قال عرب الشهاب قلنا كم روى عنه مالك أكثر من 200 63 و 200 احفظوها يا أخوان و 60 و 200 حديث عن أنس بن مالك أنه قال كن صل العصر ثم يذهب ذهب إلى قباء قباء سميت قباء نسبة إلى بير بير قباء فسميت المنطقة بقباء فيها مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه يأتيه كل سبت يصلي في ركعتين ومن صلى في ركعتين كان إيش كاجر عمرة فسم قباء نسبة إلى بير بير قباء فسم الحي كله قباء قال في والشمس مرتفعة عشرات أن يصلون العصر في أول الوقت ولا يؤخرونها نعم آخر شيء وحدثني عن مالك عن ربيع بن أبي عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر ربيعي مالك روع الربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو هو مشيخ مالك فأصبح يتكلم في الراي الراي المدموم وهل الراي هم وهل الكلام فأنكر عليه مالك وهجر مجلسه انظروا أنكر عليه وهجر مجلسه ألا أنا إذا ظهر الشيخ وأصبح يخالف ما عليه السلف وأنكر عليه الطلاب وهجروه جاء المميعة قال أنتم تجروا شيخكم صاحب الفضل وكذا وكذا قال لمن مالك رحمة الله عليه هجر ربيعة مع أنه شيخة لما تكلم في الرأي أنكر عليه فلم يقبل فهجره فالمسألة ليست ليست مسألة عواطف، المسألة مسألة الدين، صاحب الخطأ يلبها على خطأه، على خطأه في أن رجع فالحمد لله، فإن لم يرجع إن كان خطه في الاعتقاد هذا لا جالس حتى لا تنتقل إليك هذه المخالفات عن قاسم ابن محمد الثقة أنه قال ما أدركت الناس أي في المدينة إلا وهم يصلون لنا الظهرة بعشي العشي وقت يطلق على صلاتي الظهر والعصر يسمى وقت الظهر ووقت العصر عشي ويبدأ العشي من الزوال إذا زالت الشمس هذا العشي عرفت كيف أشياء من هذا أنه أراد أن يقول أنه أدرك الناس يصلون الظهر إلى زالت الشمس ما يصلون قبلها <تصفيق> هذه هي المواقيت <تصفيق> لعلنا نكمل في تأس القادم هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد يا شباب معل حساب الله سبحانك اللهم بسمك عليكم